بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله لنو إن كنتم مؤمنين إن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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتضمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّي كُمُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِمَا الْيُطْهِرَكُم بِهِ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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا النار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 فَقَدْ بَأَيَّ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مرهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تعودون عُودَ وَلَن تُغْنِي عَلَيْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَن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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب واذكروا إذ أَنْتُمْ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخبطفكم الناس فآواكم, فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى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 ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم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 والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم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 فَمِنْ بَذِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا استطعتم من قوته ومن رباط الخيال ترهبون, ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن منكم ألف يغلبون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 وَأيُريدُ خيانتَكَ فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَهَجَروا وَجَاهدوا بِأموالِهِم وَأَنفُسِهِم وَجَاهدوا بِأموالِهِم فسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك, أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجوا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجوا